يقولون أئنا لمردودون في الحافرة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 فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْأَن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 بنىها رفع سمكها فسوىها وأغطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماها ومرعها.